اغسل ذكارك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك المسألة الرابعة نطح السوب منه قلت هذه مسألة خلاف هذه مسألة خلاف على قولين بين أهل العلم أو عند أهل العلم القول الأول النضح النطح وهي روايه عن احمد واختيار شيخ الاسلام تيميا النطح اللي هو ماذا الرش بخلاف الغسل الغسل بيبقى في اساله الماء لكن النطح في ماذا رش اصابه وجه السوق اما الغسل اشترط فيه ماذا الاساله ونفاذ الماء من الايه من النسيج واضح ولذلك الإنسان لما ينفذ إليه عرق كده من لك لكيه دد غسل واضح طيب وهذه الرواية عن أحمد اختيار شيخ السام تيمية حد ملاحظ شيئا؟ لا ما هذا الملاحظ آه قريب دورتنا هذه العلمية كانت تكون دورة عنبليا اكثر الترجيحات التي وقعت لنا في هذه الدوره ترجيحات ايه حنبلي تقريبا حوالي 90% من المسائل اللي رجحناها تقريبا الترجيح بتاعها كله حنبلي واضح وفعلا عنده الدليل الجمع بتاعه بسفيان شوف اتجد مسحت في الخفين لا يجوز عدم المشروعيه الراجع للمزر حنبلي وبقيه المزائب يجوز اكثر المسائل التي رجعنا كانها دوره حنبليه قلت طب ليه لماذا الامام احمد كان اكثر اما اصابه لاسباب اولا ان حفظ الامام احمد من الدليل كان اكبر الإمام احمد كان يحفظ كم مليون حديث بينما غير من العلم لم يكن يحفظ هذا الكم السبب الثاني ان الامام احمد تاخر عنهم زمنا فجمع كلامهم ودائما المتأخر باجمع من من المتقدم لاني احمد تلميذ الشافعي والشافعي تلميذ مالك وأبو حنيفه كان كان ما بين مالك وايه والشافعي يعني حضر مالكا وحضر من الشافعي ابو حنيفه فكان قريبا من العصرين واضح كذلك سبب آخر أصول المذهب الحنبلي تعتبر أقرب الاصول إلى ماذا؟ إلى الضبط لكن في أصول في المالكية منقوضة في أصول في الأحناف منقوضة واضح؟ طيب نقول نطح السوبي وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ سام تيميه كما نقل الترمذي عن أحمد فقال قال أحمد أرجو أن يجزيه النضح أرجو أن يجزيه النضح قلت للأدلة الآتية للأدلة الآتية أما الدليل الأول فحديث سهل ابن حنيف حديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ما يصيب ثوبي منه كيف ما يصيب ثوبي منه قال يكفيك ان تاخذ كفا من ماء يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك فتنضح به ثوبك حيث ترى انه اصاب منه حيث ترى انه اصاب منه الحديث قلت وهذا صريح وهذا صريح في وجوب نضح الثوب اي رش الماء عليه من غير ايجاب غسله من غير ايجاب غسله وقد جاء صريحا في روايه الاثرم ابو بكر بن الاسرم تلميذ الامام احمد صاحب كتاب علل الحديث كما جاء صريحا في روايه ابي بكر بن الاسرم قال قال يجزيك قال يجزيك ان تاخذ حفنه من الماء يجزيك ان تاخذ حفنه من الماء فترش عليه قلت والرش والرش هو هو النضح وليس الغسل وليس الغسل والأصل بقاء اللفظ على ظاهره وبجمع الروايتين وبجمع الروايتين يتبين ان النضح كاف ان النضح كاف وان الغسل تكلف وأن الغسل تكلف وزيادة طيب هنا إشكال إشكال في حمل النضح ها هنا على معنى هو الغسل حمل النضح على معنى هو الغسل لأن النضح يأتي لأن النضح لغة يأتي بمعنى ماذا؟ ها؟ معنى الغسل ها؟ إيه رأيك في هذا الموضوع؟ قلت يشهد لهذا يشهد لهذا لو حمل النضح على معنى هو الغصب الرواية الثانية الرواية الثانية التي فيها انضح فرجك الرواية الثانية التي فيها انضح فرجك الحديث عليه وقد حملنا النضحها هنا على ماذا؟ على معنى هو الغصب. يبقى إذا انضح ثوبك فتحمل النطح هنا على معنى اللي هو الغسل بدليل ان أنت حملت نطح الفرج على معنى اللي هو لي مشكلة هذا أنا عايز خمسة أجوبة سريعه عشان الإفطار لنباقي عشر دقائق تقريبا أو أقل خمسة أجوبة في خمس دقائق عليكم الساعة ثورتك آية نصر مع خمسة أجوبة إن شاء الله شوف غلبا قدم المشيئة ومتقدم تقدم المشيئة وجب علي التسليم والتقويض قول يا نصر الاصل عدم الترادف وانما حملنا هناك النطح على معنى اللي هو الغسل بقرينه الروايه الاخرى اثنين ماشي ما هذه المفارقه لكن هو قالوا احنا نحمله هل يجوز الحمل هنا ولا ما يجوز مم. ليه ماشي ما عدنا الى نفس المساله اثنين ما فيش روايه معظم هي اللي هو حديث واحد اللي فيه انضح. الاخوات ان شاء الله يرسلنا ورقه بالعدد على ان تكون ورقه ايه امانه هذه الخمسه يا نصر اعمل له محضره في الاسم قول <تصفيق> الروايه الاخرى ان فيها بيان الرش معنى للنطح ولا يجوز حمل الحديث على كلام الشارع الا على كلام الشارع والروايه الاولى تفسر الروايه الثانيه لا ما في في الحديث الصحابه هنا صحيح النطح ليس معنى الغسل بدليل التفريق بين الغسل والنطح في حديث الغلام والجاري طيب اسمعوا الجواب عشان ننتهي أقول أولا والأصل حمل اللفظ على ظاهره والأصل حمل اللفظ على ظاهره والنطح حقيقة في الرشي ثانيا أنه تنعدم القرينة أنه تنعدم القرينة لحمل النطح ها هنا على معنى الغسل وأن الأصل عدم الترادف ومفارقة النطح للغسل كما في حديث الغلام والقارية رابعا رابعا ولأن الرواية الثانية الرواية الثانية عند أبي بكر بن الأسرم جاءت مفسرة جاءت مفسرة للنطح بأن تأخذ كفا من الماء فترش به ثوبك رابعا وإنما حملنا النطح هناك على معنى الغسل وإنما حملنا النطح هناك على معنى وهو الغسل بقرينة الروايات الأخرى خامساً وحمل النطح هناك على معنى الغسل لمعنى مقصود لمعنى مقصود وهو قطع المزي قطع المزي بإبراد الذكر والأنسيين قطع المزي بإبراد الذكر والأنسيين وهذا المعنى لا وجود له هنا في السوء لا وجود له هنا في السوء سادسا ولأن نجاسة المزي مخففة كما سيأتي فكان الأقرب إلى هذا هو الاكتفاء بالنطح وعدم تكلف الغسل حتى لا يسوى بالبول وقد فارقه قال الإمام الشوكاني قال الإمام الشوكاني رحمه الله هذه آخر جملة وليس المصير إلى الأشد وليس المصير إلى, إلى الأشد بمتعين أو بمتعين بل ملاحظة التخفيف بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة من مقاصد الشريعة المألوفة فيكون فيكون الرش مجزئا فيكون الرش مجزئا كالغسل المشكلة الثانية أو الإشكال ثاني بأن الحديث من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي وهو مشهور بالتدليس حديث بتاع بن حني قلت جوابه أما الأول فقد صرح بالسماع في رواية أحمد وابي داود فقد صرح بالسماع في رواية أحمد وابي داود فزال تدليسه وثانيا وأنه مروي من غير طريق محمد بن إسحاق من غير طريق محمد بن إسحاق عند أبي بكر بن الأسرم وثالثا صححه صححه اكثر أهل العلم والقول بضعفه متجه إذن جبنا عن المشكلتين حول هذا الحديث مشكلة الصحة والتأويل إن شاء الله تبارك وتعالى توقف درسنا على شرف أن نتعجل الإفطار اليوم على غاية ما يكون التعجل حتى نعود إلى درس الفقه لأن وراءنا شغل كثير جدا يا طلبة العلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد فعود يا طلبة العلم إلى درسنا المبارك وإلى مسائل حديث علي رضي الله عنه وفيه عن علي ابن أبي طالب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 وللبخاري اغسل ذكارك وتوضا ولمسلم توضا وانضح وانضح فرجك المساله الرابعه في وجوب نضح ماذا التوت كم ذكرنا من الادله دليلا الدليل الثاني وهو حديث الباب حديث الباب وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايه مسلم توضا وانضح فرجك قلت قوله وانضح فرجك فعلى احد التاويلين نضح الفرج ها هنا يعني ما اصاب الثوب منه وليس هو على ظاهره بقرينة بقرينه حديث سهل ابن حنيف الذي قبله إذا قوله توضأ هنا وانضح فرجك يعني وانضح ماذا ثوبك واضح بقرينة حديث سهل ابن ثنيان قلت وسانيا وبقرينتي ذكره بعض الوضوء ذكره بعض الوضوء فيكون النطح ها هنا للثوب لو حملنا لو حملنا الواو ها هنا على الترتيب يقوي هذا يقوي هذا ما صح عند النسائي من حديث من حديث الحكم بن سفيان عن أبي وهذه سنة مهجورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يعني بعد أن يتم وضوءه كان إذا توضأ أخذ حفنة من الماء اخذ حفنة من الماء وقال بها هكذا يعني رش ماذا رش بها فرجه وقال بها هكذا يعني نضح بها فرجه نضح بها فرجه قلت اي الثوب اي الثوب الذي على فرجه أي السوب الذي على فرجه كما جاء كما جاء في روايه من الطبراني صريحا كما جاء في رواية الطبراني صريحا أخذ كفا من الماء فنضح بها ثيابة قلت والحديث صحيح طيب يبا إذن أول دليل ماذا سأسمع لك حق هو حديث سهل بن حنيف الدليل الثاني حديث علي في رواية من رواياته ذكر نطح الفرج، فحملنا نطح الفرج هنا على معنى وهو نطح ماذا السوف؟ قلت سالسا. رأينا. الدليل الثالث وهو النظر الصحيح. قلت لما كان المني لما كان المزي لما كان المزي بين البول والمني، لأن المزي فيه شبه من البول من جهة وشبه من من المني من جهه صحيح اخذ اخذ حكم وسط اخذ حكم وسط بين البول والمني وهو, وهو, وهو النضح وهو النضح وهو النضح قلت يشهد لهذا أن طهارة أو أن نجاسة أن نجاسة المزي هي نجاسة, نجاسة خفيفة وأن طهارة النطح هي طهارة تخفيف من وجوه لماذا المزي طهرته صارت طهرت تخفيف ذلك لمشقه الاحتراز منه لمشقه الاحتراز منه لان الانسان لا يشعر به ماذا غالبا قلت ولمشابهته المني من جهه اخرى رحمكم الله ولمشابهه المني من جهه اخرى ولما أوجب فيه النطح ولم يوجب فيه الوضوء ولم يوجب فيه الغسل ونص, ونص في رواية الأثرم على كف من الماء وفقط واضح يا طلبة العلم يبا هذا المذهب الأول بأدلتها نأتي الى المذهب الثاني طيب تفضل حضرتك خير آه. والبول أشد نقاس مرحلة متوسط من البول نجاس فكان فيه النضح نعم نعم نعم صحيح نعم صحيح نعم نعم عشان كده قال ينضح مكان ما اصابك من المذ نعم كما جاء في حديث سهل بن حنيف قال كيف أصنع بما يصيب ثوبي منه قال تأخذ كفا من الماء فترش ما أصاب ثوبك منه قل يا نعم صحيح صحيح صحيح طيب قلت المذهب الثاني وهو مذهب جمهور أهل العلم من وجوب غسل السوب منه من وجوب غسل السوب منه واستدل على الوجوب بما يأتي أولا لكونه نجسا والأصل في النجاسة الغسل إذا قالوا نغسل الثوب منه لا نكتفي بالنطف ليه؟ لانه نجس والأصل في النجاسة الغسل ثانيا لأنه أشبه البول واختلط به والبول يغسل ثالثا طالما أنه يغسل منه الذكر والانثيين فاولى الثوب رابعا القياس على سائر النجاسات القياس على سائر النجاسات واضح يا طلبه العلم يبا هذه اربعه وجوه قالوا بها بان المزي يجب غسله ولا يكتفى بنطحه لان الأصل في النجاسات الغسل ثانيا مخالطته البول واتفاقه البول ثالثا إذا غسلنا الذكر والإنساني بأولى ان نغسل السوف رابعا وأنه يقاس على سائر النجاسات في ماذا في الغسل قبل ما نجيب عن هذه المسألة هنقدم بفائدة عزيزة فائده لاني هذا الفريق اعتبر ادلته قائمة على ماذا قياس المزي على سائر فاحنا عايزين نهدم هذا القياس فنقول فائدة عزيزة في مفارقة المزي لسائر النجسات طب يلا أنا عندي ما يزيد على سبعة فروق بل ممكن تصل لعشرة عشرة فروق بين المزي وسائر النجسات يلا قول لا احنا مكلمش في الطهارة هل هو يوافق سائل النجسات يشبيعه ولا يخالفها صحيح انه هو نجس ولكن خروجه يكون بشهوه اما النجسات الاخرى كالبول والغائط فخروجها حاجة وخروجها ماذا اضطرارا وفطر اتنين يعني ممكن يفارق سائر النجاسات في إنه لا لون له بينما النجاسات لا نعدم من يكون لها لونا تعرف به وتتميز به اقتران بالمني والمني طاهر نعم اقتران بالطاهر هذا يجعل نجاسته اقل صحيح إن المزي لا يكون إلا من من إلا من البالغ مش من الشخص ما قال في الحديث كل فحل يمي لا يكون المزي إلا من البالغ بينما البول والنجسات الأخرى تكون من من من عموم الإنسان <تصفيق> ما احنا, احنا نخرج من هذه بقاعدة يلا ها ما عنده ضاع السؤال احسنت هذا هذا فعلا جواب رائع لنباق النجاسات ممكن تحترز منها ليه البول ملجك تعرفه وتعرف متى إيه. ويمكن تحترز منه والبول ياتي حاجه لكن ياتي بشعور ومعرفة لكن المزي ممكن يخرج من غير ماذا من غير شعور ولا معرفه فيشق الاحتراز منه كنجس غيره طيب فضل المزمل لا يسيل كالبول لأنه هو خرزات تمام ليس كالبول يسيل وهو ماء نعم أنا بكلمش بالتطهير دلوقتي ما نخرج بقاعدة إنه طالما فرق النجاسات يبقى طريقة تطهير تختلف عن طريقة اللي باقي نجاسات نعم ممكن نقول فائدة عزيزة في مفارقة المزي لسائر النجسات أولاً، فالمزي لا يخرج إلا بشهوة، غير أن النجسات الأخرى، غير أن النجسات الأخرى تخرج خروجاً معتاداً. ثانياً، خروج عارض نادر بخلاف غير من النجسات، فخروجها قد يكون كثيرا ثالثا أن المزية قد لا يشعر الإنسان بخروجه أن المزية قد لا يشعر الإنسان بخروجه. بخلاف سائر النجسات. الإنسان يعلم بخروجه رابعا أن المز يخرج من الرجل البالغ الكبير، بخلاف سائر النجسات. أن خروج المزي خروج خاص لأجل مداعبة أو ملاعبة بينما خروج غيره يخرج يخرج اعتيادا وحاجة سادسا أن نجاسة المزي مخففة بينما نجاسة غيره مغلظة سابعا ان الشرع قد خفف في نجاسته ما لم يخفف في نجاسه غيره ثامنا ان الشرع قد اوجب فيه غسل الذكر والانثيين خلاف النجاسات الاخرى قلت وعليه وعليه لا يصلح خياسه المزي على سائر النجاسات والجواب عن أدلة المخالف ما يأتي الأول وإن كان الأصل في النجاسات الغسل وإن كان الأصل في النجاسات الغسل فهذا الأصل قد ينقض بالدليل ما جاء في المزي من النطح وسانيا قاعدة الأصل في النجاسات الغسل ليست على إطلاقها بدليل أن عندي نجاسات لا تغسل زي نجاسة النعم بتدلق بالأرض واضح؟ فليس شرطا ان كل نجاسه تغسل وثالثا ومن النجاسات ما لا يغسل كنجاسه بول الذكر الرضيع تنضح رابعا والاصول والقواعد ليست مطرده عامه انما قد تشذ خامسا وشبهه بالبول واختلاطه به قائم ولكن من غير ماذا تسويا بينهما سادسا كما انه قد يخالط المني فصار, فصار شبيها به من جهات اخرى والمني لا غسل فيه وجوبا سابعا واذا حضر الاثر بطل النظر ثامنا وغسل الذكر والانسين له معنى ما هو المعنى إبراد الذكر لينقطع المزد وغسل الزكر والإنسان له معنى إبراد الزكر والإنسان لينقطع المزي ولا معنى ولا معنى لغسل السو تاسعا وأما قياسه على سائر النجاسات ففاسد لمفارقته سائر النجاسات كما مضى عاشرا والقياس في مقابل نص فهو فاسد الاعتبار حادي عشر وقياسه على بول الزكر الرضيع أولى وقياسه على بول الزكر الرضيع أولى وذلك لمشقه الاحتراز الثاني عشر والأصل أنه لا قياس في النجاسات وأنها أمور تعبدية إذا أجبنا من إثنى عشر وجها على أدلة الفريق المخالف ليترجح لنا ماذا وجوب ماذا نطح السوب منه من غير تكلف ماذا الغسل دع هذا أبا حمد الآن وقرأ الإثنى عشر وجها المسكور الآن أنت وغيرك ما كتبتها طب يلا إذن اتفقنا ان الفريق المخالف احتج علينا بأقيسة وأصول عامة ما هي الاقيسه القياس على سائر النجسات والأصل العام في النجسات الغسل نحن طلبنا هذا من جهتين أفسدنا القياس بمفارقة المزي لمن طيب وقلنا ان المزي يفارق سائر النجسات فلا يقاس عليها طيب أول الوجه الأول صحيح إذا كان الأصل في النجاسات الغص هذه قاعدة هذه القاعدة تنقد بماذا بالدليل ونحن عندنا الدليل إنه هو قال له ماذا أصنع فيما يصيب سوبي منه قال ماذا تنضح لي الماء اثنين ما عنديش قاعدة في الشرع عامه كل قاعدة ماذا تشذ كل قاعده ماذا تشز لان القواعد كلية لا اغلبيه وليست ايه واضح زي ايه بعد العصر تكره هذه قاعدة لكن تشز في حق من من نام فقام بعد العصر نقول له لا تصلي لا تشز القاعدة في حق تمام ثلاثه مش شرط ان كل نجس يغسل هناك نجاسات تنضح كبول الذكر الايه الرضيع يبقى القاعدة نفسها منقوضه كليتها منقوضه رابعا تجاوز هذا اصول القواعد تشذ خامسا نعم نحن نقول نسلم انه يشبه البول ويختلط به لكن لا يسوى ايه بين ان احنا قلنا المني طاهر المزي متوسط ما بين الطهارة وال والنجاسه والبول ماذا نجس فهو يشبه البول من غير انه سوى به تمام فعدم التسوية اقتضى أنه ينضح ولا يغسل وعند البول يغسل وعند المني يفرك سادسا نعم إذا كان هو يشبه البول من جهة ويشبه المن المني من جهه والمني لا غسل فيه وجوبا سامنا سابعا كل الذي يقولون هذا يعتبر ماذا من, من النظر والاقيسه والرأي ونحن عندنا دليل ما هو قال سهل بن حنيف ماذا اصنع بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك النضح يبقى انتهى لا قياس مع وجود دليل لا نظر ولا رأي مع وجود دليل تاسعا <تصفيق> نعم نحن لو قلنا بأن غسل الذكر والإنسان هل هي طهارة من النجاسة ولا هل هي لمعنى آخر فهي لمعنى آخر إبراد الذكر والإنسان من أجل قطع ماذا قطع المزل وهذا المعنى غير موجود فين؟ في غسل السو، فاذا هناك مفارقة بين السو وبين غسل الذكر والأنسين. تاسعا <تصفيق> قياسه على سائر النجاسات فاسد كما سبق أن قدمنا بمفارقة المزي لسائر النجاسات. عاشرا كذلك قولهم بقياس على سائر المجاستات طب احنا عندنا نص لا يصلح ايراد القياس عند وجود نص ما الذي أهلك ابليس انه استدل بالقياس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولكن هذا القياس فاسد لأن الله قال اسجد فما يرد القياس مع النص عاشر ماشي تركنا لهم هذا وقلنا له يجوز القياس عندنا أن قياس على بول الذكر الرضيع أولى بجامع علة مشقه مشقة الاحتراز لأنه يشق الاحتراز من ماذا؟ من المزي ويشق الاحتراز من بول الذكر الرضيع لولع الناس بحمل من؟ حمل الصبيان الرضا 11 والأصل أنه لا قياس في النجاسات وأنها أمور امور تعبديه الاخير هذا اخر طيب بهذا نهينا المساله ان شاء الله تعالى يعني هناك قياس ذكره بعض اخوانكم وسيأتي سياتي اراده قياس على رطوبات فرج المراه طيب ناتي للمساله الخامسه طلبه العلم غسل غسل المزي قلت يعني لا يجزء غير الماء في ازاله المزي بمعنى انه لا يجوز فيه المسح يعني هل يجوز الانسان ان يمسح المزي بمنديل او نحوه كما يفعل في في الاستنجاء من استعمال المنديل او من استعمال الحجاره ونحو نحو ذلك أم أن المزي يجب فيه الماء الغسل ولا يجزئه المسح؟ ودي مسألة مهمة قلت ولا يجزئ فيه غير الماء فلا يشرع فيه المسح وذلك للأدلة الآتية وهذا مذهب مالك ورواية عند الشافعي وأحمد وحققه الشوكاني بل مذهب الأول. الغسل وهو مشهور مذهب مالك ورواية عند الشافعي وأحمد وحققه الشوكان قلت عملا بظاهر الأدلة التي التي تعين فيها الماء والغسل تعين فيها الماء والغسل من قول عليه الصلاة والسلام اغسل انضح فلا يشرع غيره يقوي هذا يقوي هذا مفارقه المزي لغير من سائر النجاسات وان المعين وان المعين لا يقع الامتثال الا به وأن المعين لا يقع الامتثال إلا به وسالسا ولأنه لا يشبه غيره فلا يشبه به ولا يلحق به لأن المزي لأن المزي وإن كان فيه وإن كان فيه تخفيفا من جهة اللي هي النضح ففيه ماذا ففيه تغليظ من جهه اللي هي غسل الذكر والانثيين ونضح الثوب منه واجاب الوضوء والمعنى الثاني فيه اللي هو معنى التغليظ والمعنى الثاني في التغليظ والتجديد التجديد يشهد لوجوب غسله وعدم إجزاء غير الماء قلت وذهب المذهب الثاني وهي رواية شافعية بأنه يجوز غير الماء فيه من الحجارة ونحملها يجوز غير الماء فيه من الحجارة ونحوها. قالوا قياسا على المعتاد الخارج، لان المعتاد الخارج من استعمل في الحجارة ونحوها. قياسا على المعتاد الخارج، وأن العبرة، وأن العبرة هي إزالة النجاسه وأما قوله اغسل ذكرك ذاك أن الحديث خرج مخرج الغالب وأن الأمر ها هنا على الاستحباب يبدأ المذهب الثاني المذهب الأول قال لا يجزئ غير الغسل يجب ماذا غسله فلا يجزئ فيه مسح ولا حجارة لماذا قالوا لأن الشرع عين الماء والمعين لا يحصل الامتثال إلا إه إلا به من قول إغسل وانصح يقوي هذا إن المزي يفارق تائر الإه النجاسات فلما يفارقها فإنه لا يجوز فيه ما يجوز في غيره يقوي هذا أن الشرع وإن خفف فيه من جهة فقد شدد وغلظ فيه من من جهة أخرى ودليل التغليز إنه أمر بغسل الزكرة والأنسيين ونطح ماذا سوء وإجاب الوضوء من هذه أربعة أشياء تدل على تغليز تغليز الشارع فيه وطالما هو باب تغليز بل يجزئ فيه غير ماذا غير الماء الشافعيه قالوا لا العبرة هو إزالة النجاسة وأن النجاسة تزال باي بأي وسيلة من وسائل الإزالة من غسل من مسح من تجارة من كذا وقاسوه في هذا على المعتاد فالمعتاد الخارج كالبول أو نحوه يجزئ فيها ماذا؟ تجزئ فيه الحجارة وقالوا ان قوله اغسل هذا من باب خروج الكلام مخرج الغالب وإنما هو في باب على سبيل الاستحباب قوله اغسل الاستحباب لا نوديه. كذا قال الشافعي قلت جوابا الأول والأصل في الأوامر حملها على ظاهرها من الوجوب ولا تصرف الى الاستحباب إلا بقرينه إذا الأوامر لا تصرف إلى الاستحباب إلا بماذا إلا بقرينه وأن الثانيا وأن الكلام لكي يخرج مخرج الغالب لا بد فيه من ماذا من قرينة والاصل في الكلام العربي التخصيص والتنصيص ثالثا ولأن استعمال الماء مع المزي أو في المزي له معنى خاص به ما هو المعنى الخاص به؟ أه كده من قطع النجاسة أو من قطع الشهوة والنجاسة بإبراد الذكر والأنسين رابعا وأن إزالة النجاسة ها هنا بالمسح غير م... غير متعينه لأنه ينتشر بالمس للزوجته مفهومة دي لو جاء إنسان يزيل بالمسح لا يحصل هينتشر لأنه اصلا لزج، لا يمكن رفعه بالمس ولا تتعين فيه إلا إلا الماء خامسا وأما قياسه على المعتاد ففاسف وأما خياسه على المعتاد تفاسد لما سبقت التفريق بينهما بما مضى معنا قريبا سادسا وأنه إذا حضر النص بطل الخياس فيكون فاسد الاعتبار سابعا وانه اذا حضر النص بطل النظر ثامنا وان الأصل في طهاره النجاسات هو الماء فلا يعدل عن هذا الاصل الا بماذا الا بدليل تاسعا والأصل في ازاله النجاسه التعبد والأصل في ازاله النجاسه التعبد بدليل تنوع طرق التطهير تنوع طرق التطهير من الغسل الى النضح الى النضح الى التتريب الى المسح والدل والجمع والجمع ما بين الغسل والتتريب اذا اجبنا الان عن هذا بعشره وجوه واضحه بينه ولا نعيدها ها نعيدها نعيدها طيب يالله قول يا ابو حمد يالله هو سيقراها عليكم ان احتاج الامر الى بيان ابي الاول الأصل الاصل في الاوامر اغسل يبقى اغسل لا ينزل عن رتبه الوجوب للاستحباب الاستحباب بمعنى يستحب الماء وغيره يجزئ إلا بماذا إلا بقرينه ما عندنا قرينه اثنين لما يقول لك ان الكلام هنا خرج مخرج الغالب يعني اغسل غالبا بالماء مع إجزاء غيره نقول لا بد من وجود قرين عشان الكلام يكون للغالب وإنما الأصل في الكلام الايه التنصيص يعني اغسل التنصيص على ماذا على الماء وتخصيص الماء ثالثا نعم إن المسح والحجارة لا تقوم بالمقصود الشرعي من استعمال الماء اذ قطع النجاسه وقطع المزي لا يكون إلا بالماء لان الماء يكون لابراض الذكر والانثى فينقطع المزي وإذا فاستعمال الماء له معنى هذا المعنى لا يوجد في غيره أربعة لا يمكن استعمال الحجارة او نحو ذلك من الماسح لانه ينتشر بالمسح لانه لزج خامسا بما سبق من أن المزي فارق سائر النجاسات فلا يقاس عليها سادسا نعم قولهم بالقياس بالقياس هذا القياس لا مورد له لان معنى دليل يقول اغسل ولا قياس في مورد النص سابعا كذلك كلامهم من النظر الذي لا إراد له مع الأثر سامنا نقول لهم الأصل اغسل يعني الماء تعين الماء من عين غير الماء بدليل لأن الأصل في النجاسات هو ماذا الغسل سامنا مسائل الطهاره مسائل تعبدية إذا عين الشرع شيئا فيجب الامتثال ولا يجوز العدول عنه بدليل ان الشرع احيانا يعينني اليه الحجاره واحيانا يعين التتريب واحيانا يعين النطح واحيانا الغسل واحيانا الجمع بين الغسل واليه والتتريب يبقى دي مسائل تعبديه طالما قال لي اغسل يبقى اغسل لا يجوز ان انا اذهب الى غيرها لان المسائل التعبديه مقصوره على ماذا على الدليل والنص عاشرا ولا خلاص هذا طيب ماشي ناتي الى المساله رقم كم المساله السادسه قول يا محمد ليه مشكلات ليه بس يعني مشوار طويل لسنا بحاجة إليه وإن كان الكلام في مآله يفضي إلى نتيبة المسألة السادسة وجوب الوضوء منه المسألة دي ما فيها خلاف إلا خلاف سيأتي ذكره قلت ولا خلاف في إجاب الوضوء منه وقد نقل عليه إجماع نقله ابن عبد البر وابن المنذر نقله ابن عبد البر وابن المنذر ونص عليه ابن قدامه ولصريح ولصريح امره صلى الله عليه وسلم توضأ وهو يفيد ايجاب الوضوء منه وكذا في رواية الطحاوي قال فيه الوضوء قال الفاكهي قال الفاكهي لا أعلم بين الأمة لا أعلم بين الأمة في نقد الوضوء به خلافا إلا إلا سلس المزي عند مالك فلا يوجب الوضوء ولا ولا ينقضه فقال فقال اذا كان يعتريه المزي لطول عزبته اذا كان المزي يعتريه لطول عزبته وهو غير قادر وهو غير قادر على رفعه وهو غير قادر على رفعه بالنكاح والتسري فلا يجب فيه الوضوء وقيل يستحب وقيل أيضا لا يستحب إذا كان ملازما إذا كان ملازما ومنشأ الخلاف عند مالك هو وجود الحرج من عدمه وجوب الحرج وجود الحرج من عدمه طيب بهذي مسألة وهي سلس المزي سلس المزي فرع سلس المزي ونعني بسلس المزي هو ملازمته ملازمته وعدم عدم مفارقته لعزبه وشهوة لعذبة وشهوة وعدم قدرة على النكاح فذهب مالك فذهب مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يستحب الوضوء منه ولا يجب طبعا وفي روايه اخرى يستحب ولا يجب لوجود الفرق الحرج لوجود الحرج ولمشقه الاحتراز منه قلت والراجح هو إجاب الوضوء منه وذلك للأدلة الآتية الأول حديث علي كنت رجلا مزاء وقوله مزاء يعني كثير المذي كما أفاد ذلك الإعراب مزداء يعني صفة وكذلك اللغة لأن مزاء صيغة مبالغة فعالا على وزن فعال ومع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه الوضوء من غير اعتبار من غير اعتبار لما شقه ها هنا بل جاء في حديث سهل بن حنيف بل جاء في حديث سهل بن حنيئ كنت القى من المذي ماذا شده وعناء ومع ذلك امره بالوضوء ثانيا لأن مصلحة الوضوء وغسل الأنسيين هاهنا متعينة لأن مصلحة الوضوء وغسل الأنسيين هاهنا متعينة لماذا؟ لأجل قطعه لأجل قطعه وإبراد البدن أحمدكم الله فكانت فيه مصلحة غير المصلحه الشرعيه ثالثا لان في الوضوء منه وغس الانثيين من رفع الحرج اصلا ليه بما رفعا حرج الاغتسال بما رفعا حرج ماذا الاغتسال رابعا ولأنه لا تكلف ولا حرج ها هنا لان المرأة غالبا يتوضا لكل ماذا لكل صلاه خامسا قياسه على المستحاضه وهي مشاركه له وهي مشاركه له في معنى المشقه والحرج ومع ذلك أمر بماذا؟ أمر بالوضوء لكل صلاة. قلت وكذلك أيضا قياسه على من به سالس البول. قلت سابعا. كم؟ سابعا. وليست كل مشقه معتبر شرعا. مش كل مشقه معتبره إيه؟ شرعا انما المشقه المعتبره شرعا هي التي يقع الانسان معها في حرج ولا تندفع الا بأعظم منها يعني ايه الكلام ده في مشق متى نعتبر بالمشق دي ونقول انها توجب التيسير إذا كانت لا تندفع إلا بشيء اعظم منها لكن لو بتندفع بشيء أقل منها عندئذ لا تسميها ايه لا تسميها مشقه واضح يعني مثلا واحد هيموت هنا في مشق لكن إذا كان لا يستطيع دفع هذه المشقه إلا بقتل الا باكل الميت أو أكل المحرم يبقى عند إذن هذه مشقة لن لا يستطيع دفعها إلا بأعلى من ذلك واضح لكن أقول أما ها هنا فالمشقة يمكن دفعها بأدنى من ذلك وهو الوضوء وليس في عمل الوضوء ماذا مشقة حتى نقول تدفع هذه المشقة هذا رقم كم سابعا قلت ثامنا والتكاليف الشرعيه اصلا لا تنفك عن المشقه تاسعا وفي الوضوء اصلا من دفع مشقته كما تبين معناه عاشرا وإذا حضر الأسر بطل النظر والله المستعان طيب يا طلبه العلم إن شاء الله تعالى عقيب الأزان سنمضي إلى حصتين الإسنتين الباقيتين سريعا وأما بقية حديث عليه فيكون إن شاء الله تعالى في الغد مع مسائله بإذن الله تعالى وقد وقفت على فوائد كثيرة جدا من حديث علي لعلها تجاوز الأربعين فائدة ما بين عقدية وفقهية ولغوية إلى آخر.